السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع اليوم نتحدث فيها عن إبراهيم الخليل الذي سبق الحديث عنه منذ عدة حلقات ولكن اليوم نتناول كيف كان إبراهيم الخليل إماما للناس وما الصفات التي أهلته لكي يكون إماما في المرة السابقة قلنا إن أول صفة وألصق صفة به صلى الله عليه وسلم الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى وهذا ما لمحناه في دعوته لقومه عندما أمره الله تبارك وتعالى بدعوتهم فدعاهم مباشرة لمحناه في استسلامه لأمر الله عندما ألقوه في النار لمحناه في استسلامه لأمر الله عندما أمره أن يذهب بزوجه وابنه الرضيع في واد غير ذي زرع وكذلك عندما أمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده الذي يحبه فهو مستسلم منقاد لأمر الله تبارك وتعالى ماذا أيضا من صفات إبراهيم الخليل التي أهلته لأن يكون إماما للمسلمين وإماما للناس جميعا هذا ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجماعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا مرحبا أستاذنا الدكتور جمال مرحبا أستاذ أشهر بداية دكتور جمال قبل ما نتكلم عن صفات سيدنا إبراهيم التي أهلته لكي يكون إماما للناس يعني ما الفائدة التي تعود على المشاهد وتعود علينا جميعا من ذكر صفات إبراهيم عليه السلام الحمد لله القائل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبان واشهدوا أن قدوتنا ووسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قول لا إله إلا الله تفلح والذي علمنا صلى الله عليه وسلم وإنما معلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حميدُّ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حميدُّ مجيد أما بعد فالهدف الأساسي كما يقول رب العالمين أولئك الذين هدى الله فَبِهُدَاهُمْ اقتدف زي ما ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراحيم حنيفة وما كان من المشركين فهم قدوتنا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين قدوتنا وأسواتنا زي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين هم قدوتنا وأسواتنا وحملة هذا الدين إلينا. فلو نعرف صفات هؤلاء القدوات حتى نقتدي بهم ونعلم سيرتهم نعم وعشان نربي أولادنا عليها لأن هؤلاء يعني سنرى أن الذين يقودون التحولات في حياة الأمم هم من المصطفين الأخيار هؤلاء صناعة ربانية هو الله عز وجل صناعهم على عينه وإن من شيعات ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم سبحانه وتعالى أتينا إبراهيم رشدة من قبل وكنا به عالمين يعني إذا نعوز أقول عشان ندرك إن هذه الصفات نريد أن نتعلمها ونربي أبناء عليها علشان يبقى عناصر فاعلة في إدارة الصراع ضد شرك أهله في مقاومة شياطين الإنس والجن حتى تطبق الشرائع حتى تقام الحدود حتى يأمن الناس على دمائهم وعرضهم حتى تستخلف الأمة ويمكن لدينها حتى يأمن الإنسان كل الإنسان نعم. على دينه وعرضه إذن فهو ليس حكيا فقط وليس قصا فقط ولكن نخرج منه بالدروس والعبر ونخرج منه بالصفات التي نقتدي بها فعندما نتحدث عن صفات إبراهيم نتحدث عن صفات فرد مسلم عن صفات أب عن صفات زوج عن صفات زوجة عن صفات ابن وبالتالي الأسرة كلها لها ان تقتدي بهذه العناصر التي نتحدث عنها اليوم نعم عشق منقول يقول ان لما نتحدث عن ابراهيم عليه السلام لا نتحدث عنه بمعزل عن المجتمعات التي عاش فيها نعم يعني نتحدث عن, عن ابراهيم عليه السلام وفي اذهاننا ان رسالة الاسلام رسالة عالمية وترتبط بارد الرافدين وترتبط بارد الشام وترتبط أرض الجزيرة العربية وترتبط بارد مصر وادنين ودين فإحنا هنا نتتبع نقدر نقول المجال الحيوي للدعوات الإسلامية وأيضا نتحدث عن النبوة والرسالة وكما ذكرت منذ قليل أنت اللي هي الأسرة المسلمة الأب المسلم والأولاد المسلمين والزوجات المسلمات حينما نتكلم عن ذلك نعرض أيضا كيف انتصر هذا النموذج في إدارة الصراع يعني احنا كيف انتصر نموذج إبراهيم وذرياته في قصة الصراع مظاهر هذا النصر استخلاف في الأرض تمكين للدين تحقيق الأمن والأمان لبن الإنسان صحيح ما تحققش على أرض الرافدين إنما تحقق على أرض الشام الأرض المقدسة التي بارك الله فيها تحقق على أرض الجزيرة العربية تحقق على أرض غيرهم من ديار الإسلام إذن هذا يعني حينما نعرض لقصة إبراهيم أو صفات إبراهيم ارتباطا بسيرة فقط سيرة إبراهيم عليه السلام لكن أيضا ب ارتباطا بسير بقية الابناء والازواج لانه رب اجيالا ابناء حملوا يعني راية الاسلام واداروا الصراع ضد الجاهلية على مدار حوالي انكم 24 قرن من الزمان فكل الانبياء الذين جاءوا بعد ابراهيم من به صلى الله عليه وسلم اسماعيل با بأ رسل بني إسرائيل وأنبي ابن من زلالة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام من زلالة إبراهيم عليه السلام إذن نحن نعرضه للصفات التي أهلت في معرض حديثنا الذي يعني أشرنا إليه في حلقات سابقة أستاذنا دكتور ونحن نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان إبراهيم عليه السلام إمام للناس لابد أن نوضح مؤهلات إبراهيم عليه السلام وصفات إبراهيم عليه السلام التي جعلته إماما للناس نعم. فتحدثنا في المرة السابقة عن مسألة الاستسلام لله تبارك وتعالى ماذا أيضا من صفات إبراهيم عليه السلام؟ يعني هو مرة أخرى كما يقول رب العالمين يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآلا إبراهيم وآلا عمران على العالمين يعني هي الصفاء من الله عز وجل ربك يخلق وما يشاء ويختار نعم. يبقى مصطفى مختار من الله عز وجل لهذه المهمة نير نير اثنين ربنا قال وجعلنا يعني في ذريته النبوة والكتاب يعني ربنا سبحانه جعل في, في ذريته ابراهيم النبوة والكتاب وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه المبين وفي نفس الوقت لم يكونوا يهودا أو يا نصارى إنما كانوا مسلمين والدليل على ذلك لأنه قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الشيء الذي يلفت النظر في صفات إبراهيم هو سلامة القلب هل في قولي تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين المقصود بأسلم هنا أي استسلم لأوامر الله أم أسلم أي أدخل في دين الإسلام يعني هو بمعنى ربنا لما بيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي الإسلام كله نظاماً حياتياً شريعاً هذا في, في سياق دخلوا في السلم إنشاري. كافة وهو الإسلام هو معنى الإسلام هو الإسلام الوجه لله التوجه لله عز وجل وإخضاع الحيات لمنهج الله وشريع والدليل على ذلك العهد الفطرة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا ربكم قالوا بلى أحب. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدما تفهلكن بما فعل مفتررون والعهد الخاص الذي أخذ على الأنبياء وإذا أخذ الله ثقة النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة سما جاركم رسول لا لتؤمنون به ولا نصرنا من مقتضيات نصرة محمد دين محمد ودين الإسلام لا. فلابد أن يكون هو صورة حية للإسلام الذي يقع عليه عشان كده ربنا سبحانه وتدال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفعناه في الدنيا ونقاهه في الآخرات للمصالح إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلمت وإذا ما تذكرت مجدد شوية هذا الإسلام يظهر حينما أدرك أنه في مجتمع يشرك بالله وفشى الظلم في جنباته والحرفات أدرك أنه من مقتضيات الاستسلام الدعو إلى الله فانطلق يدعو إلى الله عز وجل <تصفيق> <فإيه> بعد الإسلام دكتور جنال حكي عاوز تقولينا على صفات أخرى نعم إبراهيم ومنها أولا سلامة القلب سلامة القلب ما مقصود بسلامة القلب نعم يعني لما نرجع في كتب التفسير يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن يعني من شيعاته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم سلمة القلب لن يقول إحنا بلغة العصر قلب أبيض بس وقر فيه الإيمان إفراد الله وحده بالعبادة يقو... قيل لمحمد بن سيرين بيسألوه عن معنى سلمة القلب القلب السليم قال يعلم أن الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أدي ده, ده تفسير لسلمة القلب نعم أن أن أن أول حاجة أن هو يعلم أن الله حق لا إله إلا الله لمعودة بحق إن الله الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يبعث. يعني ]هم. وكان سلامة القلب المقصودة سلامة العقيدة. يعني. سلامة المعتقد, المعتقد. سلامة المعتقد. هو يتميز بسلامة المعتقد. م. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لا مضغة إن صالحت صالحت جسد وإن فسدت فسد جس قال لا لا وهي القلب فسأله مدخل وعشان وعشان كذا صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوّف، فجدد إيمانكم قالوا ما كيف الخالد لا إله إلا الله إشارة في هنا القبلة بسلامة القلب ترتبط قضية أخرى اللي هي يعني يسار عن إبراهيم عليه السلام إنه كذب ثلاث كذبات الكذبة الأولى ان لما قال إني سقين ولما قال عن الأص ل... عشان يتحلوا فرصة الانفراد بالأصنام ليحطمها أثناء غياب القوام الكتبة التانية اللي هي ما قال ب... بل فعله كبير من من هذا. هذا فاسألهم التالتة لما قال لزوجته قبل أن يقولوها قال هو لما كانوا في مصر لما كان في مصر قال زوجته إذا سألوك عني فقولوا أنك أختي فأنت أختي في الله م. عشان كده الناس الفقهاء عشان يقولوا أن هذا ليس من الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله ليس من الكذب ثلاثة دي ليس من الكذب الحقيقي الذي يسمى فعله إنما هو من المعاريد في الكلام لمقصد شرعي ديني المعاريد في الكلام لمقصد شرعي ديني وكما ورد إن في المعاريد لمندوح عن الكذب إذن يعني عشان نعرف لما نقول بقلب سليم فمعنى لكن يعني هذه أظن لها اتصال أكثر دكتور جمال بالصدق صدق اللسان وليس يعني سلامة الصدر أو سلامة القلب. يعني هو أيضا إبراهيم عليه السلام كان صديق النبي يعني من صفاته أيضا الصدق. نعم في احنا قبل أن نعرض لصفة يعني صديق والفرق بين بين صادق الوعد وربنا قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي وفي نفس الوقت قال واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي لكن قبل أن نعرض لصفة الصدق هنا أود أن أذكر بصفة من الصفات ولقد اتينا ابراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين لمن الصفات خلي بالك الذي يهب من من الذي يعد العنصر الفرد المسلم سليم المعتقد الذي يقود الصراع ضد, الإشلا... ضد اعداء الاسلام ضد الله, الله عز وجل هو الذي يهب ولقد, ربنا ولقد اتينا ابراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين يقولون في التفسير يعني يعني منذ صغري لقد أتينا ابراهيم رجده من قبل منذ الصغر من ما تفضل رجده هنا دكتور هنا أقول لكم الرجده اللي هو ال ال ألهمه الحجة وألهمه الحق يا الله عز وجل لما يقول أتينا ابراهيم رجده أين الله سبحانه وتعالى ألهمه الحق وألهمه الحج على قومه زي ما ربنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يعني ما الحجة على قوم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قالوا إيه المقصود أن الله تعالى قد آت إبراهيم رجده من قبل آآ آآ ذلك وكنا به عالمين ليس الرشدة دكتور جماعي هنا المقصود به انه انكر على قومه عبادة الاصنام منذ صغره نعم عشان كده قال اتى الله ابراهيم رشدة من قبله انه انكر يعني, يعني خلينا نتكلم وكل به عن... عالمين لحظة واحدة بس قال وكنا به عالمين اي كان اهلا لذلك قال لابيه وقومه ده كنت بالترسير قال كان اهلا لذلك وينبصر ذلك اللي هو ايه أنه, انه كان اهلا لذلك لهذا الرشد إبراهيم عليه السلام قال إيه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هذا هو الرشد الذي أتيه منذ صغرة قال له ما هذه التماثيل التي أنتم لها كثير هو هنا ليس ليس للسؤال ولكن للإنكار لا هنا الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل يبقى الرشد هنا اللي هو الإنكار على قل... على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل نعم. هنا ولقد آتينا إبراهيم الرجده من قبل وكل نبيع عالمين كان عنده 16 سنة نعم. قد نسأله عشان يقف يقول للقوم هذه هذا فيما يتصل بقضية ه... هذا عن الرشد فماذا عن الحجة هنا ربنا يعني... سبحانه وتعالى الحجة دي لاحظنا أن مواقف كتير مرة سيدنا إبراهيم كان يعني آآ آآ يقف من يحدثه لا يجد كلاما يرد به عليه يعني وما يعني وما الكافر عنا ببعيد الذي قال عنه الله تبارك وتعالى فبوته الذي كفى ف يعني نريد ان نعرض بعض المواقف التي يظهر فيها حجة ابراهيم عليه السلام هو هي فاتنا نذكر اللي هي نذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا النبوي يعني من صفاته احنا قلنا وربنا تكلم عن اسماعيل بانه كان صادق الوعد وكان رسول النبي برضه كان يعني ايه بيقول صديقا يعني مصدق لجميع الانبياء مصدق بجميع الأنبياء والرسل مش بس مصدق بجميع الأنبياء والرسل وكان يعني نبيا يعني كما أذكر في الكتاب يفيد الله الخلق وأن أن الخلق لابد وأن يحتكموا إلى كتاب الله عز وجل وذلك هو الدخول في الإسلام كافة عشان كده هذه الصفة التي يعني معناها الصديق النبي كان مصدقا لجميع الأنبياء والرسل مصدقا بما جاء به جميع الأنبياء والرسل وكان نبيا يعني ايه في, في, في, في الحق يفيد معنى هذا الكلام اللي بيقول ونذكر في الكتاب إبراهيم أن الخلق بد وأن يحتكموا إلى كتاب الله في كل شيء وذلك هو الدخول في الإسلام كافة عشان كده رب نصر ما العلاقة بين الدخول في الإسلام كافة وكلمة صديقا يعني لو أنت عن معنا صديق كافة إنه احت يعني كان صدق بكل ما جاء به الرسل بما جاء به آدم بما جاء به نوح به جن يعني فلنا نصدق بكل شيء فكان عنده مبالغة في التصديق فكان صديقا وليس صادقا فحسب اللفظ اللفظ هو اللي فيه المبالغة. آه المبالغة في لفظ صديقا. لكن هذا وصف هو الذي وصفه به الله سبحانه وتعالى. يعني إذا عاوز يقول إن بالتالي كان الاحتكام إلى كتاب الله ورسوله في كل شيء برضو يعني و هو ميراث الأنبياء جميعا في هذا الجنة. ده فيما تصل فيما عشان كذا قال هو الصادق هو المستقيم في الأفعال يعني الصادق هو المستقيم في الأفعال الصديق يزيد على ذلك باستقامته على الأحوال يب يبقى, يبقى عنده أحوال كلها صدق وكمان أفعال كلها صدق يبقى هنا مرة أخرى مبارضة عشان يتضح المعنى الصادق هو المستقيم في الأفعال الصديق هو المستقيم في الأفعال ويزيد على ذلك الاستقامة في الأحوال أحوال كلها صدق نعم صلى الله عليه وسلم نعود إلى أن كيف ألهمه الله الحجة منذ صغره وما المواقف التي تبرز هذا الأمر يعني وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم أنت ذكرت منذ خليل الموقف اللي هو حينما يعني دعا قومه إلى الإسلام ويعني والاسئلة التي كان يعني الحوار الذي دار بينه وبين قومه فيما تصل بهذه القضية وعتقد بس القضية دي علشان تتضح حتى عندما دعا هذا الكافر دكتور جمال يعني, يعني كيف كانت حجته عندما يقول أنا ربي أنا الذي يحيي ويميت فيقول له أنا أحي وأميت فإزاي سيدنا إبراهيم خرج من هذا المأذق يعني هو أخال ربي يوحي ويميت قال أنا وحي قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي نعم. كفر يعني أتى له ب... ب... بالدليل الذي بعده بهت هذا الرجل ولم يستطع أن يرد ح... لكن يمكن تتضح هذه المسألة في مسألة على جانب كبير من الأموية قدر أستأذنك نأخذ هذه المسألة المهمة بعد فاصل شهدنا كلام فاصل قصير ونعود لنرى هذه المسألة المهمة التي يخبرنا بها الدكتور جمال نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد. ما زال الحديث مستمرا عن صفات إبراهيم عليه السلام التي أهله لأن يكون إماما للناس. من أهم هذه الصفات وأبرزها أنه كان بارا بأبي. دكتور جمال يعني كيف يبرز أو كيف تبرز هذه الصفة أن سيدنا إبراهيم كان بارا بأبي رغم أن أباه كان كافرا وووأبوه كان بيعمل معاملة سيئة. رأيت إبراهيم بعد كذا المكان كله مشي وقال إني ذاهب إلى ربي. لا شك في ان هذا يبرز لما دعا اباه الى الاسلام يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني اهديك صلاة مستقيما آه سويا اهديك صلاة سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصية وبدأ يعرض له قضية الاسلام ورغم هذا الاب رفض وقال يعني لارجم انك وهجرني ملي فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بحفيه فلما عتلههم واعذره بدون الله آآ آآ آآ آآ آآ فما كان استغفار ابراهيم لابيه لعن موعده وعده هي فلما تبين له عدو الله تبرأ منه يبقى هذا موقف ابراهيم لابيه اللي هو كان في رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي امان لا, لا لا, لا. هذه لا. مرحله لاحقه لما دعا له سلام عليك سأستغفر, ساستغفر لك رب لما قال له ارجمنك وهجرني يعني هو أدى يعني هو دام النوع من البر ويريد أن نستنقذ من الله عشان كده حتى في حديث يا يعني يعني إغراهيم عليه السلام بيقول ربي لا تخذيني في أبي كان حريص على هداياته إلى الإسلام وده من البر وده القلب السليم حريص على أن يأخذ بياد أبيه يريد أن يأخذ بياد البشرية إلى الإسلام فما بالك بأبيه العيمن يقول ومن ذرياتي و... و... ويقول أيوة نعم ولوالدي فلكنه حينما من الله عليه بالهجرة إلى الأرض الشام وربنا سبحانه وتعالى أبدله أرضا خيرا من أرضه وأهلا خيرا من أهله وأبدله وحينما زهب إلى أرضه حرم الله الآمن ورزق بإسماعيل وإسحاق وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لثميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومذرياتي ربنا وتقال الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يعني هنا بقى لم ينسى حتى هو بعد ما يعني ترك أرض الرافدين والموقف اللي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وعارف إن الموقف هنا يختلف عشان كان أعتقد إبراهيم عليه السلام كان له موقف حاسم لما نزل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال له قومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العدوات والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلى لا استغفرني لكم أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابن وإليك المصير ده الموقف الأولاني لكن رغم هذا حينما انتقل إلى أرض غير الأرض الأرض المباركة المخدسة دعا الله عز وجل لأبيه مرة أخرى ربنا اغفر لي ولوالدي ون المؤمنين يمكن أكتور جمال من, من أسباب أو من بركات هذا البر بأبيه أن يبره ابنه يعني شوفنا موقف سيدنا إسماعيل معا ما يقول له يا بني إني, إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يقول له يعني قال يا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين يعني بروا آباءكم يبركم أبناؤكم يعني نعم هو هذه حقيقة يعني فاش كلام نعم فاش كلام هذه حقيقة العالم من صفات سيدنا إبراهيم أيضا أنه كان أمة يعني كان أمة يعني الله سبحانه وتعالى حين هذا إن إبراهيم كان أمة قاتن قانتا لله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله فأولا هو يعني إبراهيم عبد الله ورسوله وخليل الله عز وجل وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء يعني هذه صفات إبراهيم هو قانتا هنتكلم عن قانته لكن هو اللي يغلب إن عبد الله ورسوله وخليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء لأن كل الأنبياء جاءوا من بعد من زرية إبراهيم عليه السلام no. قالوا أن أبريم كان أمة يعني الإمام الذي يقتدى به في الخيرات ومعلم الدين ومعلم الخير دي معنى أمة mm. معلم الدين ومعلم الخير والذي يقتدى به في الخيرات وأيضا قيل أنه كان أمة وحده كان إبراهيم أمة واحدة. يعني صفاته ليست صفات فرد ولكن صفات يعني إذا أردنا إحصاءها وجدناها في أمة كاملة. نعم. ودل على كمان أنه كان مؤمنا وحده والناس كلهم إذاك على الكفر. هذا ها. أيضا من الأشياء البارجة في الكتاب. كان أسلام. هو وحده يمثل أمة الإسلام. كان أيه يمثل أمة الإسلام. يعني ها. هو دي هذه من رحمة ربنا. عشان يفيد على الناس من هذا الخير الذي بين جانباته. طب كان أمة قانتا لله يعني ايه يعني الخاشع المطيع لله وللرسل القانت الخاشع المطيع لله ولرسله حنيفا اليقال اللي هو المنحرف قصدا عن الشرك الى الاسلام شوف المنحرف إن <تصفيق> كلمة منحرف دي دائما لها آه. ظلال أخرى يعني لها إيحاءات أخرى دائما الانحراف يكون عن الجادة أو عن آه. الحق ولكن المقصود بها هنا الحنيف أصل عن الشيء آه. آه. آه. أنه يميل قصداً. قصدا مش بقى كده لم بتاتي عبويه منحرف قصدا ع ع ع ع ع عن عن الشرك إلى التوحيد يعني ثم يأتي بعد ذلك من الصفات كان عبد شكور شاكر الشاكر اللى شاكر اللى الله عز وجل ما هو لين شكرتم لأزيد ولئين كفرتم إن عذابي لا شديد وعشان كده هنا ربنا سبحانه وتعالى شاكر لأنعمه وكمان جاس كده وقام بجميع ما أمره الله به تعالى قيام يعني قبل قيامه بكل ما أمره الله في في كلمة شاكرا لأنعمه دكتور جمال يعني الذي ينظر نظرة عجلة ولا يتعمق في حياة إبراهيم عليه السلام ولا يتعمق في معنى النعمة يظن أن حياة إبراهيم كلها اتلاءات وأن حياة إبراهيم كلها لا تستحق إلا الحمد وليس الشكر يعني أنه يحمد ربنا على هذا الابتلاء اللي هو الحمد لله على كل حال وحال إبراهيم حاله الصابر وليس حال الشاكر لأن من أولها كده يعني قومه لا يؤمنون بالله أبوه يبقى كافر وصانع للأصنام يتركه أو يطرده من بلده يلقوه في النار يبتلى في ابنه وزوجته أنه يسيبهم في مكان ويبعد عنهم بعد كده يبتلى بأنه يدبح ابنه يعني حياته كلها ابتلاءات هذا هو الظاهر ولكن كل هذه الابتلاءات يعني, يعني تضمر داخلها نعم وأفضل من ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم يريد تفصلنا القول فيها يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيحكي يعني على سبيل المثال للحصر يعني هندي نموذجين من, من سورة البقرة ونموزج من سورة البقرة ونموزج من سورة إب يعني لسه احنا منذ قليل وما يقال إذ قال وإذ قال إبراهيم رب على هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبض الأصنام هنا إبراهيم عليه السلام ادعاء بيدعو الله عز وجل إنه, أنه يجعل حرم الله الآمن آمنا واجنبني جنبني أنا أولادي من عبادة الأصنام يعني احفظ قلوبا على التوحيد احفظ قلوبا على الإسلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربي إني أسكنت من زرياتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من ناس إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم يأتي هنا الحدنة حتى مش على ده الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء الحمد لله هنا حنحمد ربنا يعني يعني اه يعني النظره العميقه لا فعلا نلاقي ان حياه سيدنا ابراهيم كلها نعم وافضل من ربنا عليه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء هنا ثم يأتي بعد ذلك ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخف على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وأسحاق إن رب لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذرياته ربنا وتقبل دعاء يعني يعني هنا حياته كلها دعاء خشوع استصراك الله يعني وجل يعني هنا حياته كلها حقيقة ما نقدرش في كل خطرة من خطوات نجد الحمد والشكر نعم. والصبر أيضا والابتلاءات دي كانت حاجات عارضة أنا كان مقصدي يا دكتور جمال إن يعني دي حياتنا كلنا إن الواحد فينا بينظر دائما إلى نصف الكوب الفارغ سيدنا إبراهيم إحنا لو كلامنا قلته في الأول شكله أنه كله ابتلاءات ومع ذلك لا ده هو ربنا من عليه بالإسلام حيث إن يعني كل الناس كانوا كافرين وكانوا عبدة للأصنام ومن الله عليه أن كان خليلا للرحمن كان قلبه سليما كان قانتا لله رزقه الولد رزقه الزوجة الصالحة وزوجة اخرى صالحة رزقه النبوة يعني اقصد ان كل واحد فينا بقى كذا ما يبص النفسه ما يقولش انا ابتليد بكذا وكذا وكذا وينظر فقط للجانب السيء من المسألة ولكن له أن يقلب كل هذه النقم إلى نعم وكل هذه الابتلاءات إلى شكر وحمد لله في نعم وعكا. هو بش بضاف الكلام لحدثك وشرفه الله بحمد رسالة الإسلام والدعوة إلى الله والأمر معروف نعم منكر وإدارة صرع ضد الإسلام نعم. وشرفه الله عز وجل بأن يحمي رسالة الإسلام ويقوم ببناء القواعد من البيت العتيق على أرض حرم الله الآمن ويقيم أمة المسلمة على هذا المكان ويقيم أيضا يحيي الأرض المباركة اللي هي أرض بيت المقدس وكلها ورسالة ابن أرقيه هنا كلها, كلها تستأهل الحمد الاصطفاء ربنا قال وقال اصطفرناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين بإذن هنرجع مرة أخرى. حيث في وسط ف... الكلام يقول جماعة بتقول إن ذرية سيدنا إبراهيم كلها إن الأنبياء، وإنه سيدنا إبراهيم دعا قومه وظل الخير في أمته وظل التوحيد في أمته قرونا طويلة. الذي يقوم بهذا العمل لابد أن يكون يعني رباه الله تربية خاصة. وكان حكيم كن قبل التسجيل بتقول لي إن إن سيدنا إبراهيم تدرج الله معه في التربية. نعم. ان التربية كمان ما كانتش مرة واحدة لا ده كان فيه تدرج في هذه التربية يريد نلقي الضوء على هذه المسألة عشان نعرف نعم. كمان أهمية تربية نحن لولدنا ان التربية نعم. بتؤثر ومش كل الاولاد زي بعض لا في ولد يتربى ولد ما يترباش ايه اثر التربية نعم. يعني احنا لما قلنا ان سيرة ابراهيم عليه السلام واولاده بتعكس لنا سمت سمت الأم المسلمة امام صالح شعب يؤمن بالله وباليوم الاخر شريعة ربانية بتطبق وابراهيم عليه السلام كان إماما وكان ابن وكان زوجا وكان يعني انسان يعني الامه مسؤول مسؤوليه الامه في ذهنه فهنا هو كان يستشعر كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته الامير راع ومسؤول عن رعيته والاب راع وهو مسؤول عن رعيته والام في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعايتها ولذلك كان حريصا على ان يربي زوجه ويربي اولاده لأنه كان يدرك أن المهم إدارة الصراع دي قضية ممتدة عبر الزمان والمكان ولكن قبل أن يربي زوجه وأولاده يعني زي ما لاحظت نشير أولاً كيف رباه الله تبارك وتعالى وانعكست هذه تربيعها نعم أنا صالص إلى الإجابة لكن يعني أنا أقول إن هو كان يستشعر مسؤولية راعي لهذه الأمة وأنه لابد من مسؤوليته أن يربي أولاده على الإسلام ويحملهم المسؤوليات العظيمة التي اتطردت على اعتناق هذا الدين ف... والتربية التي كان يهدف إليها إبراهيم عليه السلام تربية إيمانية وتربيه بدنية وتربيه عقلية وتربيه نفسية وتربيه اجتماعية ونجد أيضا فلذلك اختار المحضن للتربيه المحضن إيه المحضن؟ البيئة اللي فيها اللي هو حينما اصطحب اسماعيل وزوجه دواد غير زيراء عبارة عن منطقة بعيدة عن المدن الانسان يخلو فيها الجو بعيدة عن الفساد بتاع المدن وفي هذا الجو اللي هي كمان الانسان عشان يعيش حياة التقشف حياة الزهد ويتعلم الاعتماد على النفس يعني اولا يبقى عشان يختار المحضن البيئة وكان بجوار بيت الله العثير هل هل هذا المحضن هو الذي اختاره الدكتور جمال أم أن الله الذي اختاره لا له. الله هو الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى لكن بيقول يعني ربنا سبحانه لقد بعلمنا وعشان كده رسول الله محمد صلى, صلى الله عليه وسلم حينما أخذته حليم السعدية إلى البدية قالوا علشان في هذه البيئة بيتعلم رعاية الغنم بيتعلم الصبر يتعلم اللسان العربي نعم. وكذلك إبراهيم على إسماعيل عليه السلام تعلم اللسان العربي من الجراهمة القبائل العربية التي جاءت ونزلت إلى جوارهم كانت تؤنس وحشتهم الجرائم أتعلم منهم اللسان العربي وتزوج منهم لكنه فهو أبو العرب فهو في هو العرب نحن نقوله دا آدم نبيٌ عربي والعربيه لسان أهل الجنة نعم. ولذلك يعني العرب هم يعني أصل الإسلام ومادته ومن تكلم العربية فهو عربي عن فها أحسن لأنه ممكن يحصروها يعني ليس يعني... إسماعيل هو أول من تحدث العربية لكن كلهم أنبياء الذين يتحدثون بالعربية وكلهم أنبياء عرب فأنا أستشهد على كل حال إنه رغم البيئة اللي كان فيها تحمل قسوة المناه وقسوة المعيشة والاخشيشان والبعد عن الطرف دي كانت يعني نقدر العوامل مهمة ورئيسية في التربية في عمل إبراهيم طب نيجي ننتقل يعني إذن كان إبراهيم عليه السلام مربيا من الدرجة الأولى إن صح التعبير يعني رب, رب أولاده ورب أجيالا واختار الله منهم سبحانه وتعالى رسلا وأنبياء على مدار 18-24 قرن من الزمان طيب هنا النموذج التربوي نرمحه في سورة الأنعام طب حكي يعني نتناول الآيات بالتفصيل بعد الفاصل وشهدنا الكرام فاصل قصير ونعود لنستانف الحديث عن التربية وأهميتها وكيف رب إبراهيم بنيه أهلا بكم من جديد دكتور جمال حيكا عاوز تكلمنا عن نموذج ترباوي من سورة الأنعام تفضل يعني هو يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ, أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال المبين ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني بدأ يوجه نظر إبراهيم إلى صفحات الكون المشهود وكذلك نوره إبراهيمة ملكوت السماوات والأرض وليكون يكون من الموقنين إن هذه الآله المدعاه النجوم الكواكب لا تنفع ولا تضر ولا تصلح أن تكون آله فربنا بيوصي وجه نظره إلى صفحة الكون المشهود الذي أمامنا. هنا بنتكلم عن التدرج في تربية إبراهيم. التدرج في تربية إبراهيم. نعم يعني هو أول شيء إنه رجده كنا به على القديسين إبراهيم رجده كنا به إنه قال ان الناس دولهمات في إنحراف في العبادات. يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى إني أراك وقومك في ظلال المبين لكم أنت لهذه العبادات هذه لا تغني ولا تسمن من جوع وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هيظف هنا الموقف فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن يهد لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون بأول درس ربنا أخذ بيدي واحدة واحدة عشان يبين له لابد أن يبرأ من الشرك وأهله وعشان يبين فساد هذه الألهة إني بريء مما تشركون الحاجة الأولية ليكون من الموقنين هنا عشان يبرئ براءة يعني يعلن براءته من الشرك وأهله وبعدين يأتي التحليل إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ثم انتقل, انتقل بعد هذا الثور اللي هو إعلان براءته من الأليه المدعاه وبين فساد معتقدات القوم انتقل إلى مرحلة المحاجة دعو الحوار الذي يتم بينه وبينه لا كذل عشان منعلموا الحجة وكيف وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علموا كيفية الحوار كيف ضحض الحجة بالحج وهكذا عشان كذا ربنا نقول عن إبراهيم إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات الأرض حنيف المشكين وحاجه قومه قال أتحاجون في الله وقد هدان ولا أخافوا ما تشيكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون فربنا سبحانه وتعالى بيجي في النهاية الذين آمنوا عشان يؤين لنا سبحانه وتعالى أن الاستمساف ال ال ال بالكتاب والسنة الاستمساك بالإسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون بعده يأتي ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول لنا أولئك الذين هاد الله فبهداه مفتدين يبقى إذن النموذج هذا ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف يعني نسميها تربية اللي تعتمد على الحوار العقلي المجرد النظر في صفحة الكون المشهود تقويم هذه الأليهة المدعاه التي يتعبنونها علشان يصل في النهاية بالعقل والحجة والبرهان والمنطق، إن ما يتعبد إليه قوم هذه عبادات أو عليها لا تنفع ولا تغني، وأنه لا سبيل إلى أمامهم إلا عشان ينقذ أنفسهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> إن هو يعني المشهد بتاع إن هو عندما رأى كوكبا قال هذا ربي لا القمر، قال هذا ربي لا الشمس، قال هذا ربي. هل ذا كان يعني شكل من أشكال لفت نظر إبراهيم إلى صفحة الكون؟ والتأمل في الكون فهو شكل من أشكال التربية والتدرك في التربية كما نقول أم أنه حاجة من سيدنا إبراهيم نفسه أنه كان مؤمنا بالله وكان يعلم ربه جيدا وهو ما أراد من هذا الموقف إلا أن يلفت هو نظر قومه إلى صفحة الكون وأن يجعلهم يعلموا بالعقل والحج والمنطق أن كل هذه الأشياء التي يعبدونها ليست آلها وأنه لا إله إلا الله هذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب وهو الأصح اللي هو أن سيدنا إبراهيم هو الذي أراد أن يأخذ بعقول الناس آه. إلى التأمر في الكون نعم. وإلى معرفة الله تبارك وتعالى بالعقل والحجة وإن كان إبراهيم عليه السلام يعني في وقت لما قال رب أرئي كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال, قال بلى ولكن ليطمئن قلب فربنا سبحانه وتعالى عشان يعلمه أيضا درس عملي يعني ما صدرش رأيه وده إبراهيم الأواه القان الحنيف يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم أتى أجرهن أتينا فلما تبين له قال أعلم أن فلما قل أن أعلم أن الله قوي عزيز يعني يعني إذن إبراهيم عليه السلام سأل ربه وربنا سبحانه وتعالى شوف رحمة الله عز وجل الرحيم بعباده العوز يعلم عرضه ما صدّش رأي قال بعد كل الاختيار والتربية دي لا قال له خز أربعة من الطير في صرورنا ليك ثم اجعل على كل جاب المبنون ثم ادعوهن يأتينا كساعة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نعم يأتيقن وعلم بشكل عملي رآه أمام عينيه أن الله تبارك وتعالى قدير وأنه يستطيع أو يعرف كيف يحيي الموت يعني إذا في النجر نقول ان هو ما ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل والحوار كل الأنبياء والرسل زي إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام في حواره مع فرعون يوسف مع قومه عليه السلام يعني أقول هي دي وسيلة ربناه يعني إذا الاحتمال مش بس البراهين الالبراهين النقلية ربنا قال يقول قل قل قل, قل الله خالق كل شيء ربنا سبحانه أمرنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة فعندما يرشح ربنا سبحانه نبيا ويختاره ويصطفيه لابد أن يؤتيه هذه الحكمة وهذه الموعظة الحسنة حتى يتمكن من نشر دعوة الله تبارك وتعالى يعني إذا نقدر نقول عشان يعني نصل في النهاية إن إبراهيم عليه السلام إذا كان هذا العرض الذي أعرضته وهو الأقرب إنه كان مربيا من الدرجة الأولى يعني مربي ما هو ربنا صنعوا علينا زي ما ربنا صنع آدم على عين سبحانه وتعالى وليس كمثل شيء وانطلق آدم يربي صنع نوح على عين انطلق يربي صنع يوسف على انطلق يربي صنع محمد صلى الله عليه وسلم على نفس انطلق يربي فهنا كان مربيا من الدرجة الأولى ورب أجيلا اختار الله منهم أنبياء ورسل سبحانه وتعالى يحملون رسالة الإسلام إلى البشرية على مدار 25 قرن من الزمان 18 قرن و 6 محمد صلى الله عليه وسلم هذه 24 قرن من الزمان يبلغون دعوة الله وينازلون الباطل وينتصرون ويستخلفون ويمكن للدين ويحققون الأمن والأمان ويقيمون حضارة إنسانية عشان كده ربنا سبحانه في في النهاية يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم الاقتده ها؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. يعني هذا نموذج أعتقد كان يعني على جانب كبير من الأهمية ونحن نعالج و... سيرة إبراهيم عليه السلام. كيف أن التربية أمر مهم جدا. وكيف أن الأباء لابد أن ينتبهوا وطبعا أقصد بالأباء أي الأباء والأمهات لابد أن ينتبهوا جيدا لتربية أبنائهم وأن كل درس يغرسه الأباء في نفوس أبنائهم في صغرهم يجنون ثمرة هذا في كبر هؤلاء الأبناء لشان يعني لشان نتطاد يعني كما تعلمنا يعني إبراهيم عليه السلام يعني في أرض الرافلين يعني كان درس تربوي للناس اللي أنت قلت منذ خليل يعني درس يعلمهم بيربيهم لهم هذه أليهة المدعاء لا تنفع على حضر فرأيتم ما تعبدون أنتم وأباؤكم الأخدمون فأنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين والذي هو يطعموني يسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتوني ثم يحفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وكما فيها ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيه. ما هو لا بيستخدم الحج يعني عاوز أقول دام الباب التربية والتعليم ولما يعني ال واجب التربية مش بس هذا النموذج حينما ذهب هو وانتقل إلى أرض ال الشام ولاحظ إن في مجتمعات فيها انحراف اللي لازم أرسل في مرض عليه السلام لا. ما ذفعت أرد إن رب الناس يديم درس تربوي فأرسل لهم مربيا معلما رب ما هو على عينيه لأن نوط ابن أخيه تربى على يدي سيدنا إبراهيم, ابراهيم عليه السلام، فعلمه إيه معنى الاستسلام لله رب العالمين، إيه معنى انضباط السلوكيات والأخلاقيات مع قواعد الإسلام وصنع هذا وأدى دورا حينما ذهب إلى أرض مصر أيضا يعني الزوجة منزعجة لأنه يريدون أن يأخذوه إلى جبار مصر فطمأنا قلبها ورها الطريق الحقيقي أنه على طول رفع يديه ودخل في الصلاة فلما وذهبت هي إلى بيت جبار مصر صلت يقول ورك... صلت توضت صلت ركعتين وتوجهت إلى الله بالدعاء يقول ربي إن كنت قد آمنت بك وصدرت برسولك فلا تصلت علي هذا الطاغية فأخس هذا درس عملي وهو راجع وهي راجع بهاجر وقد اخدمت وجدته لسه مستغرق في الصلاة فقالت له لقد رد الله كيد الفاجر في نحره ده نموذج تربوي بيتعلم احنا بنتعلم منه ولئك الذين هذا الله فهداه, فهداه, فهداه فهنا النموذج حتى في, حتى في موقف الأصنام دكتور جمال هو كان ممكن يقول لقومه هذه الأصنام ولا تنفع ولا تضر ولكن كان يبقى الكلام عادي ولكن هو أراد أن يوصل هذا المعنى بموقف تربوي يثبت في الأذهان ولا ينسى أبدا. فكسر كل الأصنام وأبقى كبيرهم معلقة فيه الفأس فكان نموذجا ثابتا في الأذهان ووصل المعنى بشكل قوي ومؤثر جدا أيوة. نعم أضف إلى ذلك لأن... إن هو حينما يعني أراد أن يستجيش مشاعر الخير في قلوبهم في أحوال تعرض للناس الإنسان يمرض يعطش يأكل قال فرأيتم ما كنتم تعبدوا أنتم فإن الذي خلقني فهو يهديه عزلهم أن الذي يخلق هو الذي يأمر ها؟ والذي يوميتوني سمع والذي ااا ما كنتم تعبدون أنتم ما بكم عندنا معدون إلا رب الذي خلقني في والذي هو يطعمني ويزقي وإذا مرضت فهو يشفين حش يقول لهم إنت ما تفعكمش اللي يشفيكم وإذا عرضتم أن تعبدوا إلههم فهذه صفات الإله, الإله إذا وجدتموها في هذه هذا الوضع أن الخلق والإحياء والإماتة بيده الله عز وجل الرزاق والله عز وجل الذي ينزل الماء من السماء هو الله عز وجل والذي يشفي هو الله عز وجل فده دروس تربوية عملية ما قالش خلاص انت ما يعني رفضتم دعوة التوحيد ودع عليهم أوش او او ارفاق ده صدبي ابني اجيال عاوز يقول ان الدعوة الى الله عاوز صبر عاوز صبر ما. وعاوز يعني رفق بالناس وعاوز انك تأخذ بايديهم خطوة خطوة إذا, اذا لم يستجب لك في الخطوة دي هل هو استجب في الخطوة الثانية هذا المسجد يعني أيضا نلمحه حينما أمره الله عز وجل أن يستحب زوجه وطفله بوادي غير زيزار عند بيت الله المحرم لم يسأل لماذا لا. وده كان سؤال طبيعي وارد ولا مش وارد لا. أنا مش بأعتارد يا ربي لا ده لكن هو أمر معا هذا أنه كان في طبغرافية الأرض ربنا طاولة بلاد الشام الأرض الجزيرة العربية كلها أرض أمينة مطمئنة فيذهب حتى ويا. يكون النموذج العملية أمام زوجه عندما يتركها في هذا المكان لا تسأله ولذلك لم يخبرها هو بنفسه وانتظر حتى سألته آ الله أمرك بهذا فقال نعم فأستكتر خلاص نعم يعني هو ولذلك هذا الك هو الكلام من أنه رب زوجه يعني هو ترب واللي ربها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه, علمه البان فطرة الله التي فطر الله الناس عليها خانش. لا تبديل الغير لا. فربنا هو المتعهد من اسماء الرب المتعهد من معنى الرب المتعهد بالإصلاح والتربيه فالله عز وجل هو الذي صنع إبراهيم وهو انطلق يربي فالنموذج أيضا اللي احنا شاهدناه موقف إبراهيم عليه السلام اللي رصدناه كله يؤكد تربية المتأنيه البسيط وكان مش مش في المشهد الأول في مشهد ويعني مش ترك زوجه وابنه بواد غير زرعه ونس ونسي ونسيهما ده هو كان يطالع تركته من الآن لآخر وكل ما يروح يقوم انحرافا أو يقيم يعني يوجه إلى إلى خير لما أمر إسماعيل إنه يغير عتبة بابه وغيّرها ورجع مرة أخرى يعني عشان ما بس في مجال التسيب الإنسان لما يكلف واحد يتابعه يعني ابنه عشان نشوف هو عوز يخمئنه ان اسماعيل قد طلق زوجته اللي بتفشي اسرار بيت الزوجية واقترن بزوجة صالحة يكون من نطفة رحمها نطفة ختم المسلمين محمد صالح ما هذه التربية تربية بالمصاحبة والمعاشرة والمتابعة نعم. بالاضافة لتربية العقلية اللي هي تتصل ومن من ابرز المواقف دكتور جمال اللي بتبين تربية سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل يعني عندما رأى في المنام انه يذبحه كان له أن يذبح ابنه بالليل مثلا وابد نايم كان له أن ينفذ أمر الله دون أن يعرض هذا الأمر على ابنه ولكن هو يريد كما أنه مستسلم ومنقاد لله سبحانه وتعالى أراد أن يربي ابنه على الانقياد والاستسلام وأنه ما يسألش وأنه ما يعترضش وقال له قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترأيه رأيك يا ابني مع إني, مع إني ده أمري إله ما فيهوش رأيي ومع ذلك هو عاوز ابنه ياخد الثواب وعاوز ابنه يتعلم الاستسلام والانقياد. فابنه يعني وصل إلى الدرجة التي وصل إليها أبوه من الاستسلام والانقياد فقال له يعني افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين نعم هذه حقيقة يعني هنا النموذج بس نريد أن ننبه إلى شيء ده إبراهيم عليه السلام وده إسماعيل عليه السلام نعم إسماعيل اللي هو كان صادق الوعد وكان رسول النبيه ده كان الصديق النبي لكن نحن في عالم الآن افرض أي إنسان أمرني بأمر وظاهره الخير يعني هنا الواحد ما يبقىش في طاعة عمياء لابد انه ايه اذا كان في هذا امر فيه خير ينفذه نعم نعم لا, لا انا اقصد اشتهد لا من لا الموقف فقط ان ابراهيم المعلم المربي اراد ان يربي ابنه على الاستسلام والانقياد حتى في موقف الذبح انه كان ممكن يذبحه خلاص ولكنه علمه ورباه على الاستسلام والانقياد لان السمع والطاعة في المعروف ظاهر الامر هنا انه واحد يذبح طب تراجع بربنا زي ما حصل عبد المطيف لما آآ آآ يعني آآ أظن عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم والد الزبحين منه عبد الله ابن عبد المطالب لما أراد أن يفتديه بماء من الإبل يعني كان الناس يطلبون منه أن يزبح ولده فأراد أن يفتدي ابنه بماء من الإبل فهنا كان ممكن يقولوا يفتده لكن ربنا سبحانه وتعالى افتدى وفدينه بزبحنا عظيم أنا عاوز أقول إذن التربية تحتاج إلى مصاحبة، وتحتاج إلى البيئة الطيبة، وتحتاج إلى المرب الرباني. يعني الفرض عشان يعني إذا، اللي يعني دي أخطر قضية. الـ الـ الـ الـ هذا الرسول اتربى تربية جيدة ورب أجيالاً ظلت تحمل رسالة الإسلام من زرية إسماعيل ومن زرية إسحاق على تمضار 24 وعشرين قرن من الزمان وهذه الأجيال الدكتور جمال هي أبرز. وأقوى شيء يوضح أن كيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي رب إبراهيم بنفسه ومن ثم كان أثرها العظيم للأسف وقتنا انتهى ولكن ما زال صراعنا مستمرا وما زالت الحلقات مستمرة إن شاء الله ولكن في النهاية نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك شكرا الكرام نشكركم أنتم أيضا على حسن المشاهدة والمتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>